وما الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي ترهب من منع الزكاة النصوص في ذلك كثيرة منها قوله تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى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 يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وحديث البخاري ومسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا وحديث الطبراني والبيهقي بألفاظ متقاربة وما منع قوم الزكاه إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا إلى غير ذلك من النصوص الواردة بطرق مقبولة والله أعلم